يا بنت احبش وقربش شوقي وشفي طيبش ورثتيه من خالش ومن جدش لا شفت زولش مع حاجبي رفي لو لا خوانش بجي في البيت واحبش أفقد شعوري لجا كفش على كفي استغفر الله قلت المسك من كفش يفداش قلب من عروقه لشلف في وجعل من هو الغضية سبش يا بنت خفي على اللي هام بش خفي وانا ادري النس مقابل يردش القلب من جمر خلي صار متدث يا بنت قلبي معش وأقول من جدش إيش الحلقة كاملة يا أنا أحرر في جمال فطرة وحسن نجاش من الربش يكفيش يا, يا بنت ما زينش متخفي كل العذاره زينش ضبطهم كل العذارب زينش ضبطهم